فراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حاميا تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يظهر من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرور مرفوعا وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة